هالعاصمة تفرق عن الكون هالعاصمة العاصمة تفرق عن الكون كله الكويت من بين العواصم لها ضي صحيح على البحر الخليج مطلة لكن تطل اكثر شوي العاصمة تفرق عن الكون كله لكويت من بين العواصم حطيت اللهك ثري شوي تاريخها فارس وبندق ودال الهال والبارود يعني لها شيء لو غبت عنها دمع عيني أه. وترابها في دمنا يرتويرا العاصمة تفرق عن الكون كله. لكوين عنوانها وانا مغمض الا في ذات فيها كل شيء. لكويت هي الكل بالكل والله واغلى علي من الهوى وشربة الماء هالعاصمة تفرق عن الكون كلها لكويت من بيت محر الخليجي مطلة لكن على روحي تضلت